Yeah, I لا وكان عند الله يا ايها الذين لكم أأمالكم ويرفض لكم ينوبكم يا رسول الله الحمد لله الحمد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى نعم عليه السلام لا كالذين آذوا موسى فورّأه الله مما قالوا وكان عند الله I love you. وا مى و ق غ و ص ل All right. Yes. Yeah. يا رب يا رب ومن يطغ الاغا